الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيبه قالوا الذين يتربصون بكم فإن قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا وإن كان للكافرين نصيب قالوا أَلَنَّ التَّحْوِزْ عَلَيْكُمْ وَنَنَّعَكُمْ مِنَ الْمُؤْرِينَ فالله يحكم بينكم يوم القيامة فالله يحكم بينكم يوم القيامة, بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين تبيلا الله الكبير على المؤمنين سبيلا